أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّكُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّئٍ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جِيءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 114. فعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 115. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 116. يرسل السماء عليكم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 لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رَبِّ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا aalihatakum, vala, وَلَا awadaun, vala, وَلَا aa, وَلَا aa, aa, aa, aa,